يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وافقو مما جعلكم مستخلفين فيه.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 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لراوف رحيم وإن الله بِكُمْ لرؤوف رحيم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 وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَيْنَ ۖ حُورًا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هُوَ الفوز الْعَظِيمُ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرىكم اليوم, جنات بشرىكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 وَظَاهِرُهُ مِنْ دِبْلِهِ الْعَذَابَ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ نُفَتِنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَابَصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن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 المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولا أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخرون بينكم.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 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة، عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما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 ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أَرْسَلْنَا رسلنا بالبينات وَأَنزَلْنَا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وَأَنزَلْنَا الحديد فيه بَأْسٌ شديد ومنافع للناس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 الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين, من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم